ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أقضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بأنسنتكم وتقولون بأفواهكم ما لنس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم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 إن الذين يحبون أن تشيع الفاحثة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا قضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم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 ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعى بأن يؤتوا أولي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليطفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحطنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ دَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْفِنَتُهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَ إِلَيْهِ وَفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُنَّ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ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 فَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَقْضُونَ مِنْ أَبْطَالِهِنَّ وَيَحْفَظُنَّ فُرُجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ وَلَا يُبْدِينَ ذِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُنُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ ذِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبَائِهِنَّ أَوْ أَ أو بني إخوانهم أو بني أفراتهم أو نسائهم أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير أولي الإربة غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات نساء، ولا يضربن بأرجلهن لعلم ما يخفين من دينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأياما منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يونيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفق الذين لا يجدون لكاحا حتى يونيهم الله من فضله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 إِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا من قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ المصباح في زجاجة الزجاجة كأن كوكب دري يُقد من شجرة ينقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا هربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تنسه نار نور على نور إِلَٰهُنَا لِنُورِنَا مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تَيْبُونَ أَنَّ الله أَن تُفْعَ وَيُنكَرُ فِيهِ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْعُدْوِ وَالْأَطْوَانِ دَجَالٌ لَّا تُلهِيهِ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ ۚ ذِكْرُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبطار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويجيدهم من قبل والله يرجح من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كتراب بقيعة يحسبهم الضمان ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفى حسابه والله سريع الحساب أو كظمات في بحر النجيم يرشه موج من فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب غلما بعضها فوق بعض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 يكاد سما برقه يذهب بالأبطار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبطار والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلي ومنهم من يمشي على أربع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 وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فرق منهم معرضون وعيّ كلهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم يتابوا أم يطافون أيحيه الله عليهم أم يطافون أيحيه الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الضالون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتطه فأولئك, فأولئك هم الفاسرون قاموا بالله جهد أيمالهم لأن أمرتهم لا يخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله قدير بما تعملون قل أطيع الله وأطيع رسوله فإن سولف فإنما عليهما حمل فإنما عليهما حمل وعليكم ما حملتم فَإِنْ أَطَعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ كَمَن قَبْلَهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ فَنَدِينًا قَبْلَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي اتَّقَاهُم عَدِّ خَافِهِمْ أَنَّ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَدْؤُوا الْزَكَاةَ وَأطِيعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْتَسَبَنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُنَّ أَوَلَبِعْتَ الْمَطِينَ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت عيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة فجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة عشاء. ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طواقون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم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 وان يستعففن طير لهم لو الله سميع عليم ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا انكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت ابائكم أو أو بيوت إخوانكم أو بيوت أطواتكم أو بيوت أعمالكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملككم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاة فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أن فَكُتْكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِرْضِ اللَّهِ وَبَارِكَتَ طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُرِيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى